وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَاللَّعِينِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَدُّ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَضَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ الذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يُصَدِّقُونَ بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون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 أَلَا إِنَّ كَافِرِينَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُطَّعِينٍ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِينٍ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مما فَلَا أُقُسمُ بِرَبِّ الْمَشَالِخِ وَالْمَغاالِبِإا لَ قادِرون على أَنُّ بَدّلَ فَيرَ مِنهُ وَماَا نَحْنُ بِمَسْبوقين فَذَرهُم يَخُوضُ وَيَلعبابُوا حتىَ يُولاقُ يَوومَهُم حتىَ يُولاقُ يَومَهُم الذي يُوعدُون.